أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. كتاب أنذل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنذل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء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 والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم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 قال أنا خير منه خلقتني من ناره وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين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 بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مزؤوما مدحورا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 أو تكونا من الخالدين وقسمهما إني لكما لمن العصحين فدلاهما بغرور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 ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا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 ينزع عنهما لباسهما ليريهما ثوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إِنَّا جعلنا الشياطين أَوْلِيَاءَ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 وقصوا وأقيموا جوهركم عند كل مسجد ودعوهم خلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريق هذا حق عليهم انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون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 حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم كذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها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 قابنار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأزن مؤزن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا جعلنا مع القوم ضالين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنت أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أَصْحَابَ الجنة أن أفيضوا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 أو أَن أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا والذين معه في الفلك وَأَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينٍ وَإِلَى عَدْنِ أَخَاهُمْ هُودٍ قَالَ يَا قَوْمُ عُبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرٌ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين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 ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه منا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 فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنَّ لَا تُحِبُّنَّ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 فأنجيناه وأهله إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنْفَرْنَا عَلَيْهِمْ مَا طَرَأَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأغفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم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 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاسحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم القاسرين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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا أَقْذَلْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرْرِ إلَّا عَلَّهُمْ يَضْرُرُونَ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَسَّاً عَفَوْنَا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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا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 فَإِذَا جاءتهم الْحَسَنَةُ قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله فَرَهُمْ لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا بي من آية لتسحّرنا بها، فما نحن لك بمؤمنين.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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومواربها التي بارثنا فيها وَأَتْمَسْ كَلِمَة رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَعْمَلُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأثوا على قوم عَلَى قَوْمِهِ على عَلَى لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء مثبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ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 الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك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 فخذ ما مِنَ وكن من الشاكرين وكتبنا له في كُلِّ من كل شيء موعظة وتفصيلا, موعظة وتفصيلا لكل شيء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 وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل العين يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء فتح بقت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجنتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أمّ إِنَّ الْقَوْمَ أَصْبَعُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الْغَالِمِينَ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 وَأَن كَذَٰلِكَ نَجزي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الأنواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 يكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 وَاسْتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَاهُ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَّمَهُ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 وَإِذْ قِيلَ لَهُ اسكنوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شئتم وَقُولُوا حِصْفَةٌ وادخلوا الْبَابَ وَقُولُوا وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم الْبَابَ سُجَّدًا المحسنين لَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 جئنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عثوا عمامه عن نهوا عنه قل ما لهم كونوا قردة خاسئين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 وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُفَرِّغُ لَنَا وَإِنْ يأتهم عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ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 والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع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 وأشهدهم على أنفسهم أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آسناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وَإِنْ كانوا كَانُوا من مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ومن وَمَن يُضْلِلْ وَمَن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد برأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون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 من يضمن الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عندك ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بوته يسألونك كأنك حفي عنها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 سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين سدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 ما كي دون فلا تنظرون إن وليه الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.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 لَمْ لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أسبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ